نور لي في <تصفيق> الناس رجعت تحيات الدور ان شاء الله نور لي ليل بس وصلني لطريق مهجور دموعي كانت دوايا سالت من عيني بحور وزمانت عني صبرت حدود ما لقيت اللي واسيني ظهري لقيته مفقود ظهري لقيته مفقود وفين غادي بيا يا قلبي؟ Vonyn gadi bia, vonyn ترمك تئمو ما رحمتيني ولا قلت احسن لوان